من الناس. واحدا. نعم. واجهد أن لا الهدى. قام موخفا عظيما. موخفا نصر الله بإذنه. وأقسم كثير من الصحابة. لولا ما من الله به على الأمة. من ولاية أبي بكر رضي الله عنه لا ارتدت الناس قاطبتا ارتدت الأمة قاطبتا ولكن المولى عز وجل واتفق الأمة باستمتاكها على دينها وذلك بولاية أبي بكر وموقفه الحازم تجاه من طرق بين الخلاة والزكاة او بين من اقتدت عن الاسلام واثبت عن الاسلام واشهب ان محمد عبده ورسوله الهادي غير المودل ارسله بالحق من عمدي هذا عندي. كتبه ابو بكر رضي الله عنه وامر الامراء الذين ارسلهم ان يقرؤوه على الناس أرسله بالحق من اندي إلى خلقي بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا لوحق القول للكافرين فهذا الله بالحق من أجاب إليه وضرب بالحق من أطمن أكبر أنه حتى صاروا إلى الإسلام ثوءا وكرها وذلك في آهات المكتفى عليه الثلاث والسلام يبين لنا ممتن الله بيعانى الأمة من مجعة المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد قال الله عز وجل هو الذي بعثا في الأمنيين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبله لفي ظلال مبين أي قبل ما بعثه في ظلال وهلاك ودمار وخيبة وخسارة فامتل الله على الأمة بأن أنقذهم بما بعثه وأخرجهم من الضرمات إلى النور ومن الظلال إلى الهدى ومن الشقاء إلى السعادة ومن الخوف إلى الأمن إلى آخر نعم كل ما عزلت الله صلى الله عليه وسلم جذال العجل عات حتى نزل عليه إذا جاءنا نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه وسبح بحمد ربك والتغفر إنه كان تواب نزل عليه في يوم عرفه اليوم أتمنت لكم دينه وأتمنت عليكم نعمتي تمت وربيت لكم الإسلام دينا كهر فاختار النبي عليه الصلاة والسلام هل بالرفيق بالرفيخ فلما مات عليه الصلاة والسلام مع أنه نزل الوحي مخبرا بموته إنك ميت وإنه ميت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل فالوحي بيّل لنا أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قد سمّل وأن مبعثه قد كامل فلا ينبغي لكم أيها الناس أن ترجعوا الأجبار وأن تحيدوا عن الجابة وأن تنأوا عن الطريق السوي نعم وقد كان بيّن له ذلك لأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزلوا عليه فقال إنك ميت وإنهم ميتون لأجل أن يكونوا على إذن وعلى دراية وعلى معرفة أجل أن لا يعلق في أذانهم أن رسوله أمر إلى الأبد إنك ميت وإنهم ميتون ومع محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل واضح وجل لأن محمد سينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخر فلا يصح أن يكون انتقاله سببا في نصوصهم أو رجوعهم أو انحرافهم وبعد رسول الله سيكون له خليفة وهو أبو بكر رضي الله عنه نعم وقال وما جعلنا لبطل من قبلك الرسل إِنَّهُمْ يُعْرِفُونَ. نعم. الآية. وقال المؤمنين وما محمد إلا نعم. رسول بعد خلص من قبل الرسل. نعم. فمن كان إنما يعبد محمد فإن محمد قد مات. نعم. ومن كان يعبد الله لا يكذب حي لا يموت. نعم. هو الأول هو والظاهر والباطل نعم فإن الله له بالمرصاد نعم حي من عاند من تكبر من تجبر من نعى فإن الله له بالمرساد وإذا أخذه فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر نعم حي القيوح الأبود ولا تأخذه سنة ولا نور سبحانه نعم حافظ لأمره منتقم من عدوه ومجدين كل إنسان بما عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر نعم. وإني أصيكم أيها الناس بتقوى الله وصية من أبي بكر رضي الله عنه <تصفيق> إلى جميع الناس. أصيكم بتقوى الله ومعناها أن تجعلوا بينكم وبين عذابه نفايا وهي وصية الله بجميع الأمم من تقدم ومن تأخر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قدلكم وإياكم أن تتقوا الله والسقوى تكون كالسياد أن تجعل بينك وبين عذابه وطائح بأي شيء بامتساب أمره واجتناب نهيه بطاعته والبعد عن معصيته بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه ليفوز المرء ويسعد بالدارين نعم. وإني أعوذكم بتقوى الله نعم. وأحبكم على حزكم ونسيبكم من الله نعم. وما جاء به من نبيكم صلى الله عليه وسلم وأن تحتدوا بهداه وتعتسموا بدين الله فان كل من لم يحفظ الله ضائع من لم يحفظ دين الله قال عليه الصلاة والسلام لن الله بن يا غلام احفظ الله يحفظ وكل من لم يحفظ الله فهو ضائع والله يحفظ من حب الله الله يحفظ من تمسك بشراه من التزم بدينه أمر بالمعروف ونَهَى عن المنكر. من أدى ما فرض الله عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهاش. وكل من لم يحفظه الله ضائع. نعم, نعم. وكل من لم يصدقه كاذب. نعم. وكل من لم يسيده الله شقي. نعم. وكل من إذا لم يرزقه محروف إذا, إذا العبد أسعد الله فهو سعيد وإذا كان المولى لم يسعده فهو شقي وإن كان ظاهرا لأنه في أمن أو في راحة أو في اثمنات لكن في الداخل تجده في ارتباط وفي ثاب وفي عنق كل من لم يسعده الله فهو ضائع وخائف وشقي نعم وكل من لم يرزقه الله محروف نعم وكل من لم ينصره الله مخذول فاقتدوا بهدي الله تقولها الير يقول, يقول ابو بكر رضي الله عنه للجيوش الإسلامية احتدوا فاحتدوا بهدي ربكم وذلك بالتمسك بالدين وذلك بالثبات على الحق وذلك بالتعلق بتعاليم الإسلام و العظ عليها بالنواجر فإنه من يحذ الله فهو المفتدي ومن يدل الفن فلن تجد له وليا مرشدا نكتفي بهذا الخبر فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم